أيها الإخوة الأحباب أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج سهرة قرآنية ويسرنا ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ محمد لبيب رضا الله تعالى أهلا بحضرتك يا شيخ الله يكبر فضيلة الشيخ محمد تحدثنا يعني خلال لقاءات ماضية عن الأدب عموما وأن الأدب هو أعلى الأخلاق وأن الأدب مع الله عز وجل هو أعلى مراتب الأدب وتناولنا في الحلقة الماضية بالأخص الأدب مع الله عز وجل في العبادة واليوم يعني نريد أن نأخذ جانبا من جوانب الأدب مع الله عز وجل في العبادة ألا هو جانب الخوف يقول الله عز وجل ودعوه خوفا وطمعا خوفا من ناره وخوفا منه سبحانه وتعالى وطمعا في جنته وابتغاء مرضاته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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من احتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أنواع الخوف منه ما هو شر ومنه ما هو معصية ومنه ما هو جبلي طبيعي ومنه ما هو طاعة لله سبحانه وتعالى الذي هو طاعة لله عز وجل هو من أعلى مراتب الإيمان وقد مدح أصحابه في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة أما خوف الشرك فهو أن يخاف الرجل من غير الله سبحانه وتعالى أن يخاف من غير الله عز وجل أن يضره بشيء من غير مباشرة الأسباب من غير مباشرة الأسباب كمن يخوف بميت أو مقبور فيخاف والميت والمقبور لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا قال تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوت سبحانه وتعالى وقال تعالى فإيايا فارهبون هذا هو خوف الشرك أما الخوف الجبلي فهو الخوف الذي لا يذم ولا يمدح كخوف الإنسان من عدو أو حية أو سبع أو غرق أو حرق أو ما شابه ذلك نبي الله موسى عليه السلام أمره الله عز وجل أن يلقي عصاه فألقى العصا فانقلبت حيا فخاف هذا الخوف خوف جبلي، طبيعي لا يذم صاحبه ولا يمدح فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وكذلك قول يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الزئب خوف جبلي وعن داود يذكر الله عز وجل إذ دخلوا على داود ففزع منهم هذا أيضا خوف جبلي طبيعي ومن الخوف ما هو معصية أن يخاف المرء أن يقول بكلمة الحق خشية الناس وهذه الأمة قد مدحت وكانت لها الخيرية بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يباعد من الرزق ولا يقرب من أجل أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم وهو الله سبحانه وتعالى لماذا يخاف الناس؟ أي خافون لأجل العمر أم من الرزق؟ إثنان ضمنهما الله سبحانه وتعالى أما العمر فهو بيد الله عز وجل وأما الرزق فهو أيضا بيد الله عز وجل هذا هو خوف المعصي أما خوف الطاعة وهو عنوان حديثنا اليوم فهو أن يخاف المسلم من وعيد الله سبحانه وتعالى الذي يتوعد به من عصاه وليس الخوف من كسرة الذنوب، ولكن الخوف بصفاء القلوب وكمال المعرفة لله سبحانه وتعالى فالخوف من الله عز وجل من أعلى مراتب الإيمان خافت الملائكة وخاف الأنبياء وخاف الصالحون حتى قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمنة جمع إحسانا وخوفا وإن الفاجر جمع إساءة وأمنة نزاكم الله خير فضل الشيخ محمد بعض الناس يقول أنه يعني يعبد الله عز وجل خائفا منه والناس يعني يقولوا إحنا مش عايزين نخافه ربما صلى إحنا بنعبده رجاءا فيه وطمعا فيه جنته فأي يوم أفضل يعني الناس كثير تختلف في الموضوع ده أي أفضل هل العبادة الله عز وجل بالخوف أو هي بالرجاء عبادته بالرجاء أفضل الأشياء الجمع بينهما فالذي يسير إلى الله عز وجل كالطائر يطير بجناحين جناح خوف وجناح رجاء وطمع في الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ورأس الطائر هو محبة الله عز وجل لا يعيش الطائر بدون رأس كذلك لا عبادة بدون محبة لله عز وجل. أيهما أفضل الخوف أم الرجاء؟ هذا السؤال كسؤال السائل الخبز أفضل أم الماء؟ فيقال الخبز أفضل للجوعان والماء أفضل للعطشان بذلك نقول الخوف أفضل لمن كان عنده الرجاء يوصله إلى التفريط أو كانت عنده أمان وتمني وأمن من مكر الله عز وجل فهذا يحتاج إلى جرعة من الخوف أما من كان عنده خوف شديد يوصله إلى اليأس من رحمة الله فهذا يحتاج إلى جرعة رجال فالأشياء تعالج بأضاضها الذي عنده حرارة شديدة يقولون له تبرد بدش من الماء البارد فالحرارة علاجها الماء البارد وكذلك في المعنويات في المعلويات الأشياء تعالج بأضاضها فمن كان عنده أمر من مكر الله عز وجل هذا يحتاج إلى جرع من الخوف وينبغي أن يصاحب المؤمنة الخوف في حال صحته وحياته وقوته ذلك لأن الخوف صوت يسوق العبد إلى طاعة الله عز وجل فإذا ما كان في آخر عمره أو في احتضاره ينبغي أن يغلب عليه الرجاء والطمع وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ليلقى العبد الله عز وجل بحسن ظنه به فيقابله الله عز وجل بحسن ظنه به فالرجاء مطلوب والخوف مطلوب وكلاهما جناحان يطير بهما الطائر ويوصلان المسلم إلى رضوان الله نعم. والجنة سبحان الله يعني لا هو الخوف فقط, فقط ولا هو الرجاء فقط نعم. يعني كلهم بحسب حال نعم. وكانوا يدعوننا رغباً, رغباً, رغباً ورغباً رغباً. سبحان الله الرجاء هل الرجاء اللي أنا أرجو الله عز وجل مثلا مثلاً وعصاوة ما صليش مثلاً وأقول أنا أرجو مغفرة الله عز وجل أو أن أنا أصلي عبد العز وجل و... و... وأرجوه برضو يعني في الحقيقة الرجاء لابد له لابد له أيضا من عمل فإذا خلى من العمل سمي تمني وأماني الله أكبر يقول الله عز وجل إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فانظر مع الرجاء ماذا كان إيمان وهجرة وجهاد هذا هو الرجاء الصادق معه إيمان ومعه هجرة وجهاد إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله الفرق بين الرجاء والتمني أن التمني لا يصحبه عمل والرجاء يصحبه عمل كما ذكرنا في الآية ونوضح ذلك بمثال لو أن المزارع جلس على رأس الحقل ولم يبذر البزر ولم يسق الأرض ولم يحرص الأرض وانتظر خروج الزرع فهذا متمني أما الراجي بصدق هو الذي حرص الأرض وبذر البذر وسق الأرض فهذا يرجو خروج الزرع فيخرج له زرع الرجاء معه عمل والتمني ليس معه عمل لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن قوما غرتهم أماني المغفرة وقالوا نحن نحسن الظن بالله وأكذبوا لو أحسن الظن لأحسن العمل جزاكم خير يعني فيش حاجة اسمها أنا قلبي أبيض من قوة فما مصليش بقى وما ذكرش الله عز وجل وأرجو الله تبارك وتعالى إذا كان القلب أبيض صدقا لابد أن يظهر ذلك على الجوارح بعمل صالح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت، فسد الجسد كله لا يكون فاجرا في تصرفاته وأعماله ويقول قلبي أبيض فتشهد جوارحه بالكذب عليه نعم سبحانه الله أشخي محمد هل العلم ارتباط بالخشية أو الخوف له ارتباط بالعلم آه، نعم لا شك في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله وأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء ونحن في البداية ذكرنا أنه ليس الخوف من كسرة الزنوب ولكن بصفاء القلوب وكمال المعرفة كلما ازداد المرء معرفة لله عز وجل ومعرفة بنفسه ازدر نفسه وعظم ربه سبحانه وتعالى وخشيه وخافه فكلما ازداد المرء علما ازداد خوفا لذلك خوف الملائكة أكثر من خوف البشر وخوف الأنبياء أكثر وأشد من خوف الصالحين وكل على قدر علمه وهناك أيضا من فضل الخوف من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يقول يوفون بالنزر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويقول الله عز وجل ولنسكن أنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد هذه الآية تدل على أن التمكين في الأرض يكون ممن خشى الله سبحانه وتعالى أو يكون مكافأة لمن خشى الله وخافه فبقدر ما يخاف العبد الله عز وجل بقدر ما يهابه الأعداء انظر إلى سيدنا عمر رضي الله عنه سلام عليكم سلام عليكم السلام عليكم ايوه عليكم ساركاتم بس كنت عاوز اسأل صادقة الشيخ اتفضل اسألي النقاب فرد ام سنة النقاب فرد ام سنة وانا عاوز اربسه بس جوزي موافق والدتي مش موافق اصلا انا مش عاوز اعمل ايه طيب فضيل الشيخ, الشيخ هيكلم محافظك ان شاء الله <تصفيق> بحض الله بس سنة عليه <تصفيق> وصلاة على رسول الله صلى الله وسلم النقاب هو الحجاب الذي ذكره الله عز وجل في قوله واذا سالتموهن متاعا فاسالهن من وراء حجاب فالنقاب حجاب والساتر حجاب والجدار حجاب الهودج كان زمانا على الجمل حجاب وكل ما يستر المرأة عن الآخرين وعن الأجانب هو حجاب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين هذا أقل ما يدل عليه يدل على مشروعية النقاب والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول وهي محرمة بالحج كنا إذا مر بنا الرجال أسدلنا يعني وضعنا الإسدال على وجوههن لكي لا يراها الرجال وكذلك أسماء رضي الله عنها فالراجح وجوب النقاب ووجوب الحجاب ولا يقال الحجاب إلا لمن سترت الجسم كاملا ما عدا العينين أن ترى بهما الطريق. وأنت تحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل زوجك يدفعك إلى ذلك ويوافق على ذلك فأنت تفعلين تفعلين ذلك قربة لله سبحانه وتعالى حتى لو اعترض من اعترض هو يعترض اليوم ويوافق غدا ولكن المقصود هو رضا الله سبحانه وتعالى اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل جزاكم الله خير الخوف من الله عز وجل يعني بعض الناس ممكن يسأل تب كيف نخاف من الله تبارك وتعالى كيف يخاف المرء من الله عز وجل ما هي الأسباب التي تجعل العبد يخاف الله تبارك وتعالى في الحقيقة هناك دواعي تدفع العبد إلى الخوف من الله وتحصيل هذه المرتبة من مراتب الإيمان العالية. أول هذه الأسباب الجلبة للخوف من الله عز وجل أن يخاف العبد أن يموت من قبل أن يتمكن من التوبة فالذي يسوف التوبة ويقول سوف أتوب بعد ذلك من أين له أن يعيش حتى يتوب حتى وإن عاش هل يستطيع أن يتوب غدا؟ ربما لا يتمكن ومثال ذلك كمثال رجل أراد أن يقطع شجرة وكان قادرًا على قطعها، فقابله الشيطان في الطريق فقال له دعها شهرا أو شهرين ثم تعال فقطعها، فلما تركها أصابه مرض وضعف وتمكنت الشجرة بجذورها في الأرض قوية الشجرة وضعف هو. وكذلك الإنسان مع الذنوب إذا سوفها تتمكن من قلبه وتضعف عزيمته وتضعف إرادته وهناك شواهد من القرآن تدل على ذلك إخوة يوسف قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 وبما كانوا يكذبون انظر إلى قوله تعالى إلى يوم يلقونه لأنهم أخلفوا الله عز وجل فطمس على قلوبهم ولم يتمكنوا من تلك التوبة التي تمناوها في المستقبل وفي الحقيقة أن السيئات تولد بعضها فمن شؤم السيئة أن تولد سيئة قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله بعيد فالسيئة تولي السيئة فالذي يتمكن من التوبة اليوم لا يؤجلها إلى الغد بل يخاف لماذا يخاف؟ يخاف أن لا يعيش وإن عاش يخاف أن لا يتمكن منها ثاني هذه الأسباب الجالبة للتوبه، الجالبة للخوف من الله عز وجل أن يخاف العبد من الاستدراج ما هو الاستدراج؟ أن يفعل المعاصي والله عز وجل يفتح له من أبواب الرزق ويعطيه الصحة والعافية وهو يفعل المعاصي وقد جاء في الأسر إذا أعطي العبد على معاصيه ما يحب فليعلم أنه استدراج والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا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 فأهلكناهم بزنوبهم إن التفسير الإسلامي لما يحدث في الكون من زلازل وهزات وأعصير وبراكين وفيضانات التفسير الإسلامي لذلك إنما هو بزنوب العباد سيدنا عمر رضي الله عنه يقول تقول كتب التاريخ أنه حدثت هزة بسيطة في المدينة فجمع أعيان البلد وقال لهم إن عادت هذه لا أساكنكم فيها توبوا إلى الله سبحانه وتعالى فليستثمر العلماء والدعاة هذه الأشياء التي تحدث حولنا من زلازل وبراكين وأعاصير ويذكر بها الناس ليعودوا إلى الله سبحانه وتعالى عودة صادقة ولكي لا يستمرئ المعاصي ويقول أن هذه الأشياء التي تحدث في الكون إنما هي غضب الطبيعة الطبيعة لا تفعل بنفسها، إنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. صلاة وسلام. فهذه من من الأسباب الجالبة للخوف، الخوف من الاستدراج، ثم بعد ذلك الخوف من سوء الخاتمة، فليخف كل مسلم من سوء الخاتمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وإن العبد لا يعمل بطاعة الله عز وجل فيما يرى الناس حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله يا رب سلم. وقد جاء في الأسر أيضا إن العبد لا يعمل بطاعة الله عز وجل ستين سنة حتى إذا دنا أجله جار في وصيته فيختم له بسوء عمله فيدخل النار والعياذ بالله فيا مغرورا بالأماني لقد نزل إبليس من الملكوت من أجل سجدة وأخرج آدم من الجنة من أجل أكله وقطع الله منك العضوة من أجل سرقت ثلاثه ذراهم ربع دينار والسارقة والسارق فاضع أيديهما وأوسع وأوسع الظهر منك ضرب سمانين جلد من أجل كلمة قزف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوم سمانين جلدة وإن العبد لا حتى إذا كان قبل التسليم خرج منه الريح فسد كل الصلاة وإن الصائم لا يصوم نهاره كله ويفطر قبل المغرب بدقائق فسد اليوم كله فلا تغتر أنت تموت على معصية لم تتمكن من التوبة تدخل بها في النار والعياذ بالله ومن الأسباب الجالبة للخوف أيضا سكرات الموت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في احتضاره إن للموت لسكرات فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فما كنت أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كنت أسمع منه يقول إن للموت لسكرات والخوف كذلك من ضمة القبر والخوف كذلك من سؤال القبر من سؤال الملكين في القبر ما دينك؟ من ربك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هل يستطيع أن يجيب؟ أم يقول آه ها لم أدري وكذلك والخوف من عذاب القبر كذلك فإذا منتهت مرحلة القبر فالخوف يكون من المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لنفسه ماذا تقول لربك غدا يا عمر ماذا تقول لربك غدا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يبكي فسألته امرأته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ما يبكيك يا أمير المؤمنين قال يبكيني أنني وليت أمر هذه الأمة وذكرت المسكين واليتيم وذكرت الفقراء وعلمت أن خصم فيهم يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت أن لا تقوم لي حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف من المقام والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويوم القيامة يوم شديد وأشد ما فيه سلاس مواطن عند استلام الكتاب منهم من يأخذ الكتاب بيمينه ومنهم من يأخذه بشماله أو من وراء ظهره هذا موقف شديد لا يدري بما يأخذ كتابه الموقف الثاني عند الميزان فمن سقلت موازينه ومن خفت موازينه فالعبد لا يدري هل ستسقل موازينه أم تخف موازينه موقف الصالحون لا أقول يخافون منه بل يرعبون لدرجة أن عمر بن عبد العزيز بكى, بكى أهل الدار ببكائه فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين قال الزكرة المقام بين يدي الله عز وجل ومنصرف الناس بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار ثم تخيل نفسه لو كان مع أهل النار فغشى عليه رحمه الله تعالى الموقف الثالث موقف المرور على الصراط هل يستطيع أن يمر أم يكردس على رأسه في النار إما أن يمر وإما أن يمر هي حالة بين حالتين يعني نسبة خمسين في المية وخمسين في المية. لو أن إنسان قدم لك قطع من الحلو، عشر قطع، وقال لك في هذه العشر قطع قطعة واحدة مسمومة، أنت لا تستطيع أن تمد يدك إلى أحد العشرة، مع إن النسبة حل عشرة. ما تعرفش فما بقولك إذا كانت النسبة واحد إلى اثنين هيمر ولا مش هيمر؟ في الدنيا صراط وفي الآخرة صراط على قدر السير على الصراط هنا يكون السير هناك الصراط على الدنيا هو دين الله عز وجل وشرعه فمن استقام على دين الله وشرعه يستطيع أن يمر على الصراط هناك هنا الصراط معنوي هناك صراط حسي جسر مضروب على متن جهنم <تصفيق> الذي يمر عليه تحته جهنم وكل من يمر عليه يمر على حسب استقامته على الصراط هنا الصراط هنا هناك معوقات من الشبهات ومن الشهوات فبقدر المعوقات هنا ستكون معوقات هناك على الصراط المضروب على متن جهنم من الحسك والكلاليب، فإذا ما أعقاه هنا الشهوات والشبهات أعاقه على المرور هناك كلاليف تخطف من على الصراط وتعوق مروره على الصراط ولكن الناس في المرور على الصراط يوم القيامة أنواع وأصناف منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يجري جريا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا كل على قدر أعماله وعلى قدر إيمانه وعلى قدر صلاحه وعلى قدر صلاحي وعلى قدر ما كان يمشي على الصراط في هذه الحياة الدنيا فالموقف يوم القيامة مخوف وأشد ما يخوف في الآخرة النار أعازنا الله والمستمعون من النار كان سفيان الثوري رحمه الله ينام بعض الليل ويقوم في نصف الليل ويقول النار النار شغلني ذكر النار عن النوم ثم يتوضأ ويقوم فيصلي إلى الفجر فرارا من النار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل رأيت نعيماً قط؟ فيقول يا ربي ما رأيت نعيماً قط فكل نعيم في الدنيا وكل شهوات وكل لزائز تنمحي ويضيع أسرها بغمسة واحدة في النار أعازنا الله والمستمعون من النار جزاكم الله خير فضلت الشيف والله الإنّا حديث يعني حضرتك الأسباب اللي ذكرتها فعلا يعني لابد أنها لازم تسيب أثر كذا في في القلب يعني خصوصا حضرتك ذكرت مثلا لازم يتوب قبل الموت وان نسمه يتغرش بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكروا بيها اعطاها له وان الواحد دايما يخاف من سوء خاتمته دي كلها اشياء يعني بصراحة يعني تترك اثرا في القلب وآخر حقيقة ختمتي بها النار واحد لما يسمع الحديث اللي هو يؤتى بجهنم يعني لها سبعون ألف زمام مع كل زمام من سبعون ألف ملك بصرعه مش قدر يتخيل حجم هذه النار والعذاب الذي عده الله عز وجل عذان الله عز وجل وإياك منها يعني. بعيد قعرها شديد حرها <تصفيق> يلقى بحجر من شفير جهنم فلا يصل إلى قعرها إلا بعد سبعين ألف سنة <تصفيق> هذا من حيث عمقها أما حرها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار مم. الأخرة قالوا يا رسول الله وإن كانت لا تكفي قال بل إنها فضلت عليها بتسعة مم. وستين جزءا كلهم مثل نارها هي سوداء مظلمة ليست بيضاء مضيئة بل سوداء مظلمة يحتم بعضها بعضا تتغيزوا على أعداء الله وعلى من م. كفر بالله سبحانه م. وتعالى ماذا الله لخير ربنا يعيزنا وإياكم من هذه النار. فضيل الشيخ محمد قد تكلمت عن أسباب الخوف من الله عز وجل بما يحصل الخوف هل الخوف طرق يحصل بها عند العبد يعني لا شك أن هناك طرق يتحصل بها الخوف كذلك الخوف له فضل ولو سمرات من سمرات الخوف أن يخشع القلب ويستكين وأن ينتفي الكبر كذلك وكذلك تكبح جماح الشهوات واللزائز المحرمة هي عند الناس محبوبة هذه اللزائز وهذه الشهوات ولكنها لما تكون في معصية تصير مبغوضة كالعسل إذا وضع فيه السم فإنه يصير مبغوضا لأنه يفتك بالإنسان ويقتله فمن سمرات الخوف من الله عز وجل عدم يعني ينتفي الكبر والإنسان يحاسب نفسه على اللحظات وكل الأوقات ويجاهد نفسه وأن تعمل الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عيناني لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله والله عز وجل يقول ولنسكنن أنكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام ربه وخاف وعيد كذلك في الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى قال لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة وإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة أما كيف يتحصل المرء على الخوف فذلك يكون إما بالمعرفة وإما بالتقليد المعرفة بعظمة الله عز وجل المعرفة بقدر الله عز وجل ولا يكون ذلك إلا بدراسة اسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى فما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه وما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الغاية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه ويقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نضرب مثالا نفرق به بين المعرفة والتقليد والخوف المبني على معرفة والخوف المبني على تقليد لو أن صبيا رأ حية يحسبها لعبة فيأخذها ويلعب بها لا يعرف خطرها وربما قتلته وألقى فيها حتفه فإذا ما رأ هذا الصبي أباه يفر من الحية فإن الصبي يفر لفرار أبيه تقليد تقليدا تقليدا لابيه ويخاف لخوف أبيه خوف الأب عن معرفة بخطورة الحية، وخوف الابن أو الصبي يكون بتقليده للأب يخافك خوفه وليس عنده العلم بخطورة هذه الحية هذا الفرق بين ما كان عن معرفة وبين ما كان عن تقليد، فالعلماء خوفهم عن معرفة وعن علم بقدر الله سبحانه وتعالى. وقد درسوا صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى وملأ وملأ قلوبهم الخوف والخشة من الله سبحانه وتعالى أما العمي إذا ما رأى العالم يخشى قد يخشى بخش بخشيته وقد يخاف لخوفه تصور لو أن رجلا عميا دخل مسجدا يصلي فيه التراويح ورأى أهل المسجد يخشعون فيخشع بخشوعهم يبكون يبكي والله لبكائهم وإن لم يدري لماذا يبكوا هناك من يبكي عن معرفة وهناك من يبكي تقليدا إلا أن المعرفة أقوى من التقليد لا شك في ذلك أخوف الناس من الله من الله سبحانه وتعالى عن معرفة الملائكة مع أنهم لم لم يتوعدوا بعذاب ولا بحساب ولا بعقاب فلماذا يخافوا وليس لهم وعيد لا بحساب ولا بعقاب يقول الله عز وجل ولله, ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهم لا يعذبوا وهم لم يتوعدوا بلا بعذاب ولا بحساب لكنهم يخافون خوف المعرفة بقدر الله سبحانه وتعالى ثم يلي الملائكة الأنبياء والمرسلون في الخوف من الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال والله وأنا بالله وأشهدكم له خشية نعم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط إلا أن يبتسل يعني غاية وجل ضحكه التبسم عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا أو غيما عرف ذلك في وجهه يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكدر وكان يعرف ذلك في وجهه فتقول له أم المؤمن عيشة يا رسول الله نعرفه في وجهك إذا رأيت غيما أو ريحا وإن الناس لا يفرحون إذا رأوا ذلك رجاء أن يكون معه مطر فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤمنني يا عائشة أن يكون فيه عذاب لقد رأى مثل ذلك قوم فقالوا هذا عارض منطرنا فقيل لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم الريح والغيب يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيخاف أن يكون فيه العذاب لقومه الذين كذبوه والذين عاندوه وما يؤمنه صلى الله عليه وسلم بعزيزنا حضرتك فرصة الشيف في سؤال جلنا من الرسائل بيقول كيف نؤمن خوف الله عز وجل نأمن من الخوف الأمن يكون يوم القيامة أما الخوف لا يزال مصاحبا للمؤمن ويدفعه إلى العمل الصالح العمل الصالح مع الإيمان بالله عز وجل هذا شيء تطمئن له القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فممكن يحصل, يحصل طمأنين للقلب لكن العبد لابد أن يصاحبه الخوف من الله سبحانه وتعالى فالخوف من الله درجة من درجات الإيمان صاحبة الرسل وصاحبة أصحاب الرسل رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم تجد الصحابة وخوفهم لله سبحانه وتعالى أبو بكر رضي الله عنه يقول لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدميه في الجنة ويقول يا ليتني شعر في صدر مؤمن ويقول وددت لو أني شجرة تعضبت فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر ويسمع آيات فيها العذاب فيمرض لها شهرا ما به مرض إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى فضل الشيخ محمد إن عذاب ربك لواقع ما له ما له من دافع سمعها عمر فمرض لها تسمح لي بس أطرح حضرتك يعني قبل ما هذاك ما أتكمل يعني موضوع الصحبة بعض الشباب بيسأل طب تنصحنا بإيه نعمل إيه علشان النصيحة مم. الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى مم. مم. النصيحة مم. بطاعة الله عز وجل والسير مم. على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى مم. الله عليه وسلم طيب عايزين خطوات عملية مثلا م. نعمل ايه؟ أولا العبد ينشئ توبة نصوح من كل الزنوب يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة تصور أن هذه الآية نزلت في سورة مدنية وليست في سورة مككية سورة التحريم م. توبوا إلى الله توبة النصوحة والآية الأخرى في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون عليكم تفلحوا في سورة النور وهي مدنية مما يدل على أن التوبة مطلوبة في أول الطريق وفي وسط الطريق وفي نهاية الطريق فهي مع كل مرحلة مصاحبة للمرحلة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل زمن والاستقام على هذه التوبة وترك المعاصي صغيرها وكبيرها وعدم الإصرار على المعصية وعدم الفرح بالمعصية وعدم المجاهرة بالمعصية إذ أن الإصرار على الزنب أكبر من الزنب والفرح بالزنب أكبر من الزنب والمجاهرة بالزنب أكبر من الزنب مما يدل على موات القلب وما لجرح بميت إيلامه أما إذا كان الزنب مع الشخصي، يجعله ينكسر ويتواضع ويرجع سريعا إلى الله سبحانه وتعالى فرب زنب أعقب انكسارا يكون خير من طاعة أو رأسة الإنسان عجب والعياذ بالله ويكونش ليه فايدا في الوقت ده بس نعم الزنب. فالمطلوب طاعة مع تواضع المطلوب طاعة مع انكسار هذا الانكسار فيه جبر للعبد وهذه الزلة فيها عزته في الدنيا والآخرة سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعنه أبلؤلؤ المبوس وجاء الطبيب فسقاه لبنا فخرج اللبن مع الدم من الجرح فقال له أوصي يا أمير المؤمنين وصار الناس يعودونه رضي الله عنه قال له ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس كان يعلم أن سيدنا عمر شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى فكان يذكر له أعماله ليكون مع الخاتمة والاحتضار حسن الظن بالله سبحانه وتعالى دائما كان بتحصل من الصحابة لما يلاقي صحابة نيئة يحتضر يذكره اللقاء يعني كنت ب... وكنت من السابقين و... ويذكر... ويذكر له أعماله الحسن. يعني ك... كمثال للرجل الصالح م. اللهم إني كنت أخافك واليوم أرجوك لأن الرجاء ينبغي أن يكون مع خواتيم حياة الإنسان فقال له يا أمير المؤمنين ألم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الإسلام فأسلمت فكان إسلامك عزا ثم هاجرت فكانت هجرتك فتحا ثم توفي عنك الرسول صلى الله وسلم وهو عنك راضي ووازرت الخليفة من بعده وتوفي عنك الخليفة وهو عنك راضي ثم وليت فعدلت مصر الله بك الأمصار وفتح بك البلاد وجب بك الأموال وأدخل بك على أهل كل بيت ما يوس عليهم في دينهم ودنياهم ثم هذه شهادة فأبشر يا أمير المؤمنين ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال يا ليت الأمر يكون كفافا لا لي ولا علي. سبحان الله. سبحان الله. ثم قال عمر بن الخطاب لابنها عبد الله بن عمر، وكانت رأسه على فخز عبد الله بن عمر ابنه. يا عبد الله بن عمر دع خد على الأرض. فقال يا أبتي ما فخز والارض إلا سواء. قال ضع خدي على الأرض لا أملك لك ثم قال ويلك عمر إن لم يغفر الله لك ويلك لك عمر إن لم يغفر الله لك وعمر من المبشرين بالجنة ولكن صاحبه الخوف حتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى هذا عمر ابن الخطاب سيدنا عثمان رضي الله عنه في جانب الخوف يقول لو نودية في الناس أن كل الناس يدخلون الجنة مع هذا واحد لخشيت أن أكون أنا وفي جانب الرجاء يقول لو في الناس أن كل الناس يدخلون النار مع هذا واحد لرجوت أن أكون هو فهو يسير إلى الله بالرجاء والخوف معنا لأن الله عز وجل مدح أنبياءه ورسله في القرآن بذلك وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا فمن هو من, من العباد أرفع درجة؟ من الأنبياء حتى يقول لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك وهذا هو حال الأنبياء وحال المرسلين هذا كلام مخالف إذا كان المراد رؤية وجه الله تعالى فإنها لا ترى إلا في الجنة إذا كان المراد من العبادة رؤية وجه الله فإنه لا يرى إلا في الجنة فمن دخل الجنة رأى وجه الله سبحانه وتعالى هذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه أما أحوال التابعين فمنهم أيضا شيء عجيب يرتخك بس الوقت يعني ذهبنا كان زين العابدين رضي الله عنه زين العابدين كان إذا توضأ اصفر لونه فقيل له في ذلك فقيل له في ذلك فقال أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم أنت عارفين أنا هأقوم بين يدي مين فيصفر لونه لذلك رضي الله عنه وكذلك سفيان السوري رحمه الله لما كان في الاحتضار بكى بكاء شديدا فقيل له يا إمام لما هذا البكاء شديد؟ هل هو من كسرة الذنوب؟ فرفع عودا من الأرض وقال والله لزنوبي يعني أخف علي من هذه أو أهون علي من هذا العود؟ ولكنني أخشى أن أسلى بالإيمان لأن الشيطان بيبقى في ساعة الاحتضار أشد حالات الشيطان على الإنسان في حالة الاحتضار يأتي في في سورة أبيه ويقول له دينك كذا ودينك كذا غير الإسلام لكي يطيعه فكان الإمام أحمد يقول لا لا لا فلما قيل له في ذلك قال أن الشيطان عرض له فقال له كن يهوديا كن نصر فيقول له لا لا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خير يا محمد والله يعني الواحد مستمتع جدا بكلام حضرتك والله وربنا سبحانه وتعالى يجزيك كل خير يعني فهؤلاء ما خافوا من الله عز وجل إلا لعلمهم الشديد بالله عز وجل معرفتهم بأسمائه وصفات لذلك يقول عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء جزاكم الله خيرا نشكر حضرتك فضلتي الشيخ إن شاء الله وجزاكم الله خيرا أيها الأخوة المشاهدون ونختم كمعلم النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته